غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لا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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من غطين ثم جعل نسله منه سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 الذين إذا ذكروا بها خرُسوا وسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنَافِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤاب فلهم جنة المؤاب نزل بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤاهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وَمَن أَظْلَمُ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِهِ وجعلناه هدبا لإسرائيل وجعلنا منهم أئمته يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقون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 ولقاؤهم نظرة وسرور وجزاءه بما صبر جنته حرير متكين فيها على الأراك متكين فيها على الأراك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا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 وَاسْتَمِعْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلاً إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ